Allahumma ihdina fi man hadayt وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبانك لنا في ما أعطيت وكنا شر ما قديت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت سبارة ربنا وتعاليت اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عضوك وعضوهم اللهم الأن كفرت أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلاك ويقاتلون أولياءك اللهم خلف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك وننكرك ونخلى ونترك من يفجرك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد ولك نصع ونخفي نخشى عذابك الجد ونرجو رحمتك إن عذابك بالكافرين ملحق اللهم دفع عنا الغلا والبلا والوباء والفخشاء والمنكر والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وأنشاء بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم